والنبي إذا هوا ما ظل صاحبكم وما روا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالعفق الأعلى ثم دنا فسبلا فكان قاب قرسين أو أوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفواد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رأاه نزلة أخرى عند صدرة المهنتها عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومن آت الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولهم أنسى تلك عذا قسمكم إن هي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 فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَانَ مِنْ مَلَكِتِ السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إلَّا مِنْ بَعْدِ أَيِّ يَأْذَنَ اللَّهُ إلَّا مِنْ بَعْدِ أن يأذن اللَّهُ لِمَن يَشَاء وَيَرْضَى الذين لا يؤمنون بالآخرة يسمون الملائكة تثمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أتاؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتبون كما إلى اللمن إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشكم من الأرض وإذ أنتم وإذ أنتم أجنة في بطن أمهاتكم فلا تجدكم أنفسكم هو أعلم بمن استقى أَفَوَعِيتَ الَّذِي كَوَلَّى وآطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موتى وإبراهيم الذي وفى ألا تزغ وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن فعيه سوف يرى ثم يجذاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى في النطفة إذا كنا الأخرى وأنه هو أغنى وأغنى وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك عاجل الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأضرع والمتذكّر هو فغشى ما, ما غشا فبأي آلاء ربك ستمارى هذا نذير من النذر الأولى أذفة الآذفة ليس لها من دون الله شاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا